بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجلات زجرا فتانيات ذكرا إن إلهكم لوافد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء حفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جانب دفورا فالخطفة فأتبعه شهاب مثاقب فاستفتهموا أهم أشد خلقنا من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا تَسْحِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا نُبْعَثُ إِنْ هُوَ إِلَّا أَسَاطِيرُ قُلْ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 إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون, في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالعذاب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 وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَذِينُونَ قَالَ هَل لَّنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَأَىٰ فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ قَالَتْ اللَّهَ إِن كُنتَ تُرْدِين ولولا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتٍ فما نحن بمجيتنا إلا موت تنلولا وما نحن بمعذبين إن هذا له والفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون ذلك خير نزل من شجرة الزقوم جعلناها فتنة للظالمين إنها شجعات تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لا آكلوا منها فشاف خلوها كأنهؤس الشياطين فإنهم لاأكلون منها فما ليون منها البطون ثم إن له عليها لشوفا من حمين ثم إن مرجعهم إلى الجحيم <تصفيق> ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم أنفوا باءهم ظالمين <تصفيق> فهم على آثارهم يحرعون ولقد قل قبلهم أكثر لولين <تصفيق> ولقد ارسلنا فيه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 تركنا عليه في سلام سلام على نوح في العالمين انك ذلك نجز المحسنين لقومه ماذا تعبدون أي فكان له الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم فَرَادَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَكُونُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَادَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يزفون قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَالِقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بَلْ نُعْبَدُ أَزْوَاجَ كيدا فجعلناهم لسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام فليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني إني أرى في المنام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 بَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّكَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ مُبِينٌ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَاَتَعْلَمُ عَلَيْهِ فِي الْاَخِرِينَ سَلاَمٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنْ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى سِنٌ وَظَالِمٌ مِنْ نَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا وَلا مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُما مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا استبينا وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الاخرين سلام سلام على موسى وهارون ان كذلك نجزي المحسنين إنهما, إنهما من عبادنا المؤمنين وإن انيا سلام المرسلين إذ قال لقومه لا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على آنياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله من الكرب العظيم نجيناه وأهله أجمعين لا خير وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقون وإن يوسلم من المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشكور فساهم فكان من المتحضين فالتقمه الحوط وهو مليم فلو لا من المسدحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه لنا مئة ألف لو يزيدون فآمن اتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْسِهُمُ الْيَوْمَ الْبَنَاتُ وَنَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقَنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ لَيَقُولُونَ وَنَذَا وَإِنَّهُمْ أصطفى البنات على البنين ما لكم, ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فاتوا لكتابكم إن كنتم صادقين وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَمَا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سبحان الله عنه ما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما صال الجحيم وما مننا إلا لهم مطعم عنهم وإننا نحن صافون وإننا نحن مسبحون وإن كانوا يقولون لو أن ذنابكم من اللون لَكُمْ مَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَإِنَّ جُنُودَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فتول عنهم حتى حيلوا وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعذابِنَا يَستجِبُونَ أَفَبِعذابِنَا يَستجِبُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُهُمْ أَرِيمٌ وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسئين والحمد لله رب العالمين